وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِهُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِيهُ وَوَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم وللله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أخرج إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطن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 لقوم يؤمنون